صفات شباب حلقات القرآن تشرق الشمس فيشرق معها أكثر من سبعين شابا يتفرقون نحو الآبار والغابات القريبة منهم من يملأ القرب بالماء يعلقونها سبيلا للعطشان ومنهم من يحلب للفقراء. وأما من في الغابة فيحتطبون ثم يجمعون الحطب ويربطونه حزما تتمايل فوق ظهورهم يتوجهون به نحو السوق وهناك يبدأ المزاد والبيع وبعد أن يبيعوه بدراهم قليلة لا يحتفظون بها بل يبقون في السوق ليشتروا ما استطاعوا من الطعام واللباس فيهدونها لأهل الصفة وفقراء الشعب ثم يعودون ليقيلوا ويستريحوا وفي المساء يلتفون حلقات لتدارس القرآن حتى بدايات الليل. هل هم عمال أم تجار أم عباد أم علماء إنهم الشباب حين ينفث فيهم القرآن والسنة انتقى صلى الله عليه وسلم سبعين من هؤلاء الأنقياء وطلب منهم مرافقة الضيوف القادمين من رعل وذكوان وعصية بل ومن بني لحيان الذين باعوا خبيبا طلب صلى الله عليه وسلم مرافقتهم ليعلموهم الإسلام علهم يصنعون نسخا جميلة منهم فهم مصاحف تمشي على الأرض وهم سنة تزين السماء وهم الإسلام عملاً وإبداعاً، انطلقوا وقد أردفوا خلفهم القلوب في رحلة علمية سلمية، بعد أن تعهد ملاعب الأسنة بحمايتهم، وفي الطريق علم بهم جواسيس الطاغية عامر بن الطفيل، الذي جاء يوما يهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يناصفه الحكم ويجعله خليفة الله، فحرض قوم ملاعب ليغدروا بهم فرفضوا فتركهم وانطلق نحو وثني بني سليم فاستجابوا وتأهبوا ولما وصل السبعون بأرنتابع لبني سليم يسمى معون رأوا حشدا مسلحا أمامهم اقترح خال أنس ابن مالك واسمه حرام اقتراحا فقال لإخوته دعوني فالأخبر هؤلاء أن ليس إياهم نريد فيخلون وجوهنا انطلق معه رجلان أحدهما أعرج يشكو رجله وبعد مسافة التفت إليهما وقال كونا قريبا مني حتى آتيهم فإن أملوني كنتم كذا وإن قتلوني أتيتم أصحابكم صعد الرجلان جبلاً ليراقباً وواصل حرام حتى وقف أمام الجيش فقال لهم أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول الله؟ قالوا نعم اطمأن حرام فراح يحدثهم عن التوحيد عن الإسلام عن العطاء، لكنه كان يحدث قلوباً من الصخر. نظر أحدهم إلى شيطان منهم وأومأ إليه دون أن يشعر حرام، فأخذ رمحه وانسل حتى أصبح خلف حرام،